وكل وجدان حظ لا ثبات له فإن معناه في التحقيق فقدان يا عامرا لخراب الدهر مجتهدا بالله هل لخراب عمد عمران ولا حريصا على الأموال تجمعها أنسيت أن سرورا ما احزان زعل فؤاد عن الدنيا وزينتها فصفوها كدر والوصل هجران وأرعي سمعك امثالا افصلها كما يفصل ياقوت ومرجان احسن الى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الانسان احسان وان اساء مسيء فليكن لك في عروض جلته صفح وغفران وكن على الدهر معوانا لذي امل يرجون ذاك فان الحر معوان واشدد يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفه شر من عز ومن هان من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عز وأخذان من كان للخير من فليس له على الحقيقة إخوان وأخدان من جاد بالمال مال الناس قاطبة إليه والمال للإنسان فاتانوا فانسى لما الناس يسلم من غوائلهم وعاش وهو قرير العين جلان من كان للعقل سلطان عليه غدا وما على نفسه للحرص سلطان من مد طرفا لفرط الجهل لحو هوا أغضى عن الحق يوما وهو خزيان من عاشر الناس لاقا منهم نصبا لان سوسهم بغي وعدوان ومن يفتش عن الإخوان يقلهم فجل إخوان هذا الدهر خوان من استشار صرف الدهر قام له على حقيقة طبع الدهر برهان من يزرع الشر يحصد في عواقبه ندامه ولحصد الزرع إبان من استنام إلى الأشرار نام وفي قميصه منه موصل وثعبان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 فالروض يزدان بالأنوار فاغمة والحر بالفضل والإحسان يزدان صل حر وجهك لا تهتك غلالته فكل حر لحر الوجه صوان فإن لقيت عدوا فلقه أبدا والوجه بالبشر والإسراق غضان دع التكاسل في الخيرات تطلبها فليس يسعد بالخيرات كسلان لا ظن للمرء يعرى منتقا ونهن وإن اضلته أوراق وأثنانه والناس أعوان من وادته دولته وهم عليه إذا عادته أعوان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 لا تخدشن بمطل وجه عارفة فالبر يخدشه مطل وليان لا تستشر غير ندب حازم يقظ قد استوى فيه إسرار وإعلان فللتدابير فرسان إذا ركضوا فيها أمروا كما للحرب فرسان وللأمور مواقيت مقدرة وكل امر له حد وميزان فلا تكن عجلا في الأمن تطلبه فليس يحمد قبل النضي بحران كفى من العيش ما قد سد من عوز ففيه للحر قنيان وغنيان وذو القناعه راض من معيشته وصاحب الحرص ان اثرى فغبان حسب الفتى عقله خلا يعاشره اذا تحاماه اخوان وخلانه هما رضيعا لبال حكمه وتقى وساكنا وطن مال وطغيان اذا نبا بكريم موطن فله وراءه في بسيط الارض اوطانه يا ظالما فرحا بالعز ساعده إن كنت في سنة فالدهر يقضان ما استمرأ الظلم لو انصفت آكله وهل يلذ مذاق المرء يا أيها العالم المرضي سيرته أبشر فأنت بغير الماء ريان ويا أخ الجهل لو أصبحت في نجد فأنت ما بينها لا شك ضمآن لا تحسبن سرورا دائما أبدا من سره زمن ساءته ازمانه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 كل الذنوب فإن الله يغفرها إن شيع المرء إخلاص وإيمان وكل كسر فإن الدين يجبره وما لكسر قناه الدين جبران خذها سوائر أمثال مهذبة فيها لمن يبتغ التبيان تبيان ما ضر حسانها والطبع صائغها إن لم يصغها قريع الشعر حسان ثم بحمد الله